بالبينات فقالوا فقالوا أبشروا يهدونا فكفروا وتولوا واستغنى الله واستغنى الله والله رني حميد زعم الذين كفروا الليل <تبعثوا> قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاض ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله الجنه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ قَانِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ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 فاتقوا الله مستطعتم وسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير اللي أنفسكم وَمَن يُقْشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن